من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حوله لنريه إ ن ه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب و ج ع ل و خ ذ و ا من دوني وكيلا ذ ر ي ة من حملنا 私たちは今日は私たちのことです。 لتفسدن في الارض مرتين どんな言 ي ر 言 ف かわからない。 b、uh、h -huh. وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددنا الكثرة u m إ ن أ ح س ن ت م أ ح س ن ت م ل ف س ك م و إ ن أ س ا ت م ف ل ا ف إ ذ ا كما دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أ و ل م ر ة وليتقواه ب ر و ما علمت ت ب ي ر ا عسى ربكم أ ن يرحمكم وإن ثم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ع ت د ن ا لهم عذابا أ ل ي م ا ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاءه الخيل وكان ا ل إ ن س ا ن عجولا وجعلنا الليل وأن موسوعه ا ل ن ا ب ي ع ل و م الاسلاميه ف ض ل ا من ربكم س ت غ ف ر و ل انه م و ا عدد ا ل س ن ي ن و ا ل ح س ا م 私たちは今日はこのように思うんです。 t、mm、h a m k you. 私たちはこのように思うべきことは私たちの思い出を知りたいことはの思を知りたいこと Thank <laughs> you. موسوعه ا ل ن ب ل ي و م ا ل ا س ل ا ي ه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه و マ ن ルファイ ن ナマ ولا تزر وازره وزر أ خ ر ى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق وكم أ ه ل ك ن ا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا و ص ي ر ا من كان يريد العاجل ة ع ج ل ن ا i a n t g o n g to be a l e to o t h l o v e وقضاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر درجات و أ ك ب ر تفضيلا لا تجعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر فتقعد مذموما مخذولا و ق ض 私のことは私のことは私のことは私のことは私 「今日は私のために」 واخفض لهما جناح الذل من ا ل ر ح م ة و ا ل ر ب どんなことがあったのかわからないです。<音声> ただいま私はね الشيطان لرب كفورا واما تعرضن عنه مبتغا و ا ترجوها ف ق ل ل ه م قولا م س و ر ا ولا تجعل يدك مغلوله إلى ع ن ا لفضيله ا ل د م ت و ر م ح س و م ا ت انه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم من آ ي ا ت الله البينات تلاعينا القارئ الشيخ محمد أ ح م د شبيب ما تيسر من س و ر ة ا ل إ س ر ا ء